الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه ما واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه ما ولا يؤوده حفظه ما ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم